Kayfa yahdi Allahu qauman kafarū ba'da īmānihim wa shahidū anna ar-rasūla haqqan wa shahidū anna ar-rasūla haqqan wa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 وَاللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِثْقَالُ الذَّهَبِ وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وما لهم من ناصرين